قَدْ رُغِبَ عَنْ تَالَتْ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةهم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَحْسَنِ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِبْ مُسَمَّى وَإِن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 Kanu ajaib minhum kuatnya, dan asal alam dan amanunya aser mina amanunya, dan jatuhnya rasulnya di antara. Fama kan Allah tidak menzalimkan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 وَيَوْمَ تُفَصَّلُ السَّاعَةُ يَبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِفُرْقَانِهِم كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَسَارَعُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضوة محضون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا والقرآن الآخِرَة فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَلْقُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْعُرُونَ وَمِنْ آياته Aku telah menciptakan kalian dari diri kalian sendiri, keluarga untuk tinggal di sana, dan menjadikan kalian mukmin dan Haihul Qul Samaat dan Al Arz rukhlaf al sinitum wa al wani tum. Inna fi dzalik laa ayatul alamin. Waman ayatuhu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 في السماعات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماعات والأرض وهو العزيز الحكيم ضعضلكم مثلا من أحبسكم هل لكم مما ملك أيمانكم من شركاء في ما وزقناكم فأأنتم فأأنتم فيه سواء وخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل استبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله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 إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمسعوا فسوف تعلمون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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آسيتم من ربا ليربوا في أبوال الناس فلا يرضوا عند الله وما آسيتم من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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّراتٍ وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسل من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 وَلَئِنْ أُسْلِلَ رِيحًا فَأَوْهَنَهُمْ ثُغْلًا لَّوَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَنفِرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أنت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 فيومئذ الله فَالَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ وَرَزَعَ اللَّهُ النَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ ولئن جئتهم في آية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق